السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مشاهدي قناة دليل الفضائية اهلا ومرحبا بكم من استوديوهات قناة دليل بالقاهرة وعلى الهواء مباشرة اهلا بكم في قصة الصراع اليوم ان شاء الله رب العالمين نتحدث عن بعثة شعيد عليه السلام في اهل مدين ومن هو شعيد وهل هو النبي الذي كان صهرا لموسى عليه السلام وما مدين هل هي المدينة التي مر بها موسى عليه السلام أم أن مدين هذه غير مدين الأخرى وكيف دعا موسى وكيف دعا شعيب قومه وهل استجابوا لدعوته أم لا وهل كانت له آلية أو كيفية واحدة لدعوتهم أم أنه كان يطور ويغير من طريقته وآلياته حسب هؤلاء الذين يدعوهم وكيف كان مصيرهم في النهاية كل هذا وغيره الكثير نتحدث عنه اليوم إن شاء الله في قصة الصراع ولكن في البداية يسعدنا سعادة غامرة أن يكون ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة هو الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور جمال. مرحباً جاهلاً أستاذ الشرف. بما أننا دكتور جمال هنتكلم عن بعثة شعيب عليه السلام بداية أن نعرف المشاهد الكريم بشعيب عليه السلام من هو شعيب؟ يعني شعيب عليه الحمد لله الحمد لله القائل. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له الذي علمنا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم وشهد أن قدوتنا وأسواتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أيها الناس إن الرب واحد وإن الدين واحد وإن الأب واحد كلكم لآدم وآدم انترب أو كما قال صلى الله عليه وسلم والذي علمنا صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فشعيب عليه السلام هو رسول من الثلاث مئة وبلغ رسولا الذين تعهد الله بهم البشرية كما ورد في قول تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أنعبدوا الله واجتنبوا الطغوت فمنهم من أضل الله منهم ما حقت عليه الضلال فسير في الأرض أنزول كان عقبة المكذبين وشعيب أحد أنبياء الذين ولدوا وبعسوا في جزيرة العرب مثلما ولد وبعس أخوت في جزيرة العرب وكذلك صالح عليه السلام بوعس في جزيرة العرب وهم ينتسبون اصلا يعني شعيب وقوم مدين ينتسبون إلى ذرية الناجين من الطوفان مع نوح عليه السلام وينتسبون أيضا إلى ذرية الناجين مع هود عليه السلام بعد يعني أن عاقب الله خوم عاد بالريح الصرصر العتية وهم ينتسبون أيضا إلى ذرية الناجين مع صالح عليه السلام وذرية الناجين مع لوط عليه السلام يعني هو شعيب ومدين ينتسبون إلى المسلمين من ذرية نوح عليه السلام عليه السلام هل هل شعيب الذي نتحدث عنه النبي هو شعيب صهر موسى عليه السلام لا هو حتى يعني احنا كما ذكرنا ان شعيب عليه السلام النبي غير صهر موسى عليه السلام وصهر موسى ما كانش اسمه شعيب يعني ولما ورد ماء مدين وقال الذي يعني لم يرد اي نص يشير على ان والد الفتاة على اسم والد الفتاتين يعني. على اسم الفتاتين نعم, نعم. نعم. طب بمناسبة ولما ورد ماء مدين هل مدين هذا المكان هو مدين غالباً القوم غالباً, غالبا هي لان دي يعني عبر الزمان دائما تظل في زاكرة الناس وتظل تحتفظ بالاسماء وهي طبعا مدينة محازية لتبوك على شاطئ البحر الاحمر ويعني لم يكن مدين معنى هذا ان كانت بعثت شعيب عليه السلام الى اهل مدين الى اهل المدينة لكن ده كان يعتبر اعتقد بمثابة العاصمة او المركز الرسمي اللي تنطلق منه او ينطلق منه الكيان العقدي والسياسي والتجاري والاقتصادي الذي انطلقت منه يعني انطلقت منها قوم مدين شرقا وغربا على امتداد اين كان هذا المكان تحديدا يا دكتور يعني ما احنا قلنا على شاطئ البحر اللي هو مدين كمدينة كمدينه لكن قوم مدين انتشروا نعم شرق ال... يعني انطلقوا من جزيرة العرب اصلا يعني الانطلاقة انطلاقة هود من جزيرة العرب هاي السنة وانطلق وانطلاقة صالح من من جزيرة لا. العرب وشعيب من جزيرة العرب لكن ما كانش وكان ال... الامتداد الكيان لأنه كان كيان ااا سياسي صح التعبير ضخم امتد ليشمل الجزيرة العربية وما وراءها. وانه قوم شعيب كانوا يتحكمون في الطرق التجارية بين الشرق والغرب في موراء المحيط الهندي وفي موراء الجزيرة العربية وفي بلاد الشام يعني كان الحدود الجغرافية يعني تشير الاخبار انها التسعة الشرق وغربا لكن العاصمة كانت تقريبا في مدين. طب احنا كان معنا خريطة يعني ممكن نشوفها برضو نعم هو واضح خريطة بسم بحر, بحر القلزم على فكرة كلمة قلزم دي اصلا معناها كليزما باللغة اليونانية لا تعبر تعبيرا الحقيقة لكن كنا نتمنى ان يبقى في الاسم العربي لكن على كل حال واضح ان ديار ثمود وهنا البحر الأحمر له اسم غير بحر القلزم أو القلزم أنا على قدر علمي أنا لا أعرف فقط كلمة القلزم الذي أصبح ينسحب على البحر الأحمر م. اللي يسمى الأحمر لكن واضح أن مدين كما قلنا محازية لتبوك على شاطئ الفرع بالدائرة البيضاء على القرن الأيمن للبحر الأحمر آه. ودي مدين عبر إليها موسى عليه السلام ولما ورد ماء ماجد عليه أمة من الناس يسقون إذن وارد أن هي العاصمة في هذه المنطقة وإن كانت حدودها السياسية امتدت عبر الجزيرة العربية كلها ومراء الجزيرة يعني إذا كانت الدعوة دعوة شاملة بالنسبة للدعوة الإسلامية امتدت شرقها هذا عن المكان دكتور جمال، فماذا عن التمكين والتقدم الحضاري بالنسبة لأهل مدين في هذا الوقت يعني هو من الواضح حينما يعني نقرأ من خلال ما ورد في القرآن الكريم في خاصة في سورة الأعراف وما ورد في سورة هو في فود وفي سورة الحج وما ورد في سورة الشعراء والمصادر الإسلامية في التفسير إن هذه كانت الدولة يعني قمة في يعني أصلا في التقدم قمة في في, في سلامة المعتقد يعني الدول الأصل مجتمع مسلم لا. يعني نحن حيال الآن مجتمع مسلم بعد مضي وقت من الزمل بدأ الخلل يتسلل إلى العقاد يعني يقدر دقول مجتمع مدين في الأصل زي مجتمع قوم فوق عليه السلام في الأصل أو مجتمع كانوا في الأصل الناس مسلمين يخضعون حياتهم لمنهاج الله وشريعته ويستمدون سلطانهم الديني من بيت الله العتيق في مكة المكرمة على الاعتبار أنه حيث وضع أبونا آدم اللي هو أساس المسجد الحرام اللي هو قبلة المسلمين الأولى وإلى نيري صلى الله الأرض وأنا عليها فهنا كان يعني كما قلنا أصلا مجتمع مسلم قمة في التقدم المادي يظهر من تحكمهم في الطرق التجارية التي كانت يعني تتحرك عليها التجارة من المحيط الهندي في جنوب الجزيرة العربية وعبر المكة والمدينة ثم إلى بلاد الشام فالتقدم كان والدليل على ذلك ما سيرد من اخبار في المصادر الإسلامية تؤكد لنا ان الناس دول يرتبطون يعني معنى هذا الرسالات السماوية التي كانت في جزيرة العرب تستمد يعني شرعيتها وتستمر وتستمد قوتها ايضا من انها تنتسب اساسا الى اه يعني أو نقول إحنا حيال أجيال اه اه شادع يعني مجتمعات حضارية متقدمة عبر التاريخ بداية بآدم عليه السلام الذي وفد إلى بيت الله العتيق إلى مكة المكرمة وأسس البيت العتيق وخمستاشر ألف قرن أو خمستاشر ألف سنة على الإسلام ويرتبطوا ارتباطا نصيطا أيضا بنوح عليه السلام وارتبط بقية الأنبياء والرسل الذين ذكرناهم هود وصالح ثم يأتي شعيب إذن ده مجتمع حضاري له جزور حضارية كان يدين بالإسلام ثم حدث أن, إن الشيطان اشتال هؤلاء الناس عن دين وانحرفوا انحرافات كثيرة نتحدث عنها بعد قليل ولكن بداية هل نستطيع أن نحدد الزمن الذي جاء فيه شعيب عليه السلام يعني هو جاء بعد لوط عليه السلام ولوط يعني تقريبا في القرن بين 19 و 18 قبلا الثماء الثامن عشر قبلا ميلادي المسيح عليه السلام ولوط كان, كان بعد صالح عليه السلام أيه طبعا ودخوا ولوط منكم بباعي و... و... وكلهم كانوا قبل موسى عليه السلام وكلهم كانوا قبل موسى عليه السلام نعم نعم نعم هذا هذا عن التحديد الزمن. وانتهى الت أو... يعني تحديد الزمن يعني بس علشان نلبي يعني رغبة بعض الناس يسألون لكن ليس له قيمة في حد التحقيق الأهداف والغايات التي من أجلها يسرد الخبر القرآني خبر بعث شعيب عليه السلام إلى المدينة. طيب حتى حتى ندلف إلى الهدف من سرد القصة. و وسرد بعثة شعيب عليه السلام نتناول شيئا من التاريخ العقدي والسياسي والاقتصادي لأهل مدين في هذه الحقبة وقبل أن يبعث شعيب عليه السلام. قبل الحقبة أن قلنا إنهم كانوا يعني أمة قمة في سلامة المعتقد إخضاع الحياة لمنهاج الله وشريعة الإسلام بما فيها المعاملات المعاملات التجارية السلوكيات الأخلاقيات. يعني نقدر نقول أمة كانت منظمة هو دي طبيعة زي المجتمع الذي أسسه آدم عليه السلام كان قمة في سلامة المعتقد انضباط مع منهج الله وشرائع الإسلام وكمان قمة في التقدم المادي وقدمنا نمازج من خلال سيرة آآ آآ آدم عليه السلام وأيضا عهد نوح عليه السلام كما لاحظنا لما انطلق يدعو في مجتمع كان قمة في التقدم المادي ثم حصل الانحراف لكن ظل المجتمع متقدما ماديا في مجال الطب والفلك والتجارة والصناعة لكنه رغم هذا ارتكس في مجال العقائد عشان كذا ربنا أرسل عليهم نوح عليه السلام وبعد الطوفان قامت المجتمعات الإسلامية على أرض الجزيرة العربية وعلى أرض أفريقيا وعلى أرض أوروبا يعني بدأت وفي وثم زي ما قربنا في, في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم يبقى إذن الأصل نحن حيال مجتمع في الأصل مجتمع مسلم يفرض الله وحده بالعبادة يقيم حياته على منهاج الله وشريعته يقيم حضارة مادية انطلاقا من عقيدة التوحيد فلكن يغلق التقدم المادي فإذن حراب في المعتقد يعني, يعني الرام التخدم العلمي قبل الانحراف عن معت... في المعتقد معنى الكلام حديث ان هم كانوا متقدمين و... وعندهم حضارة وكذا ف... فماذا عن... عما نقرأه في كتب التاريخ القديم عن الإنسان الحجري المتخلف الذي لا يعرف له ربا ولا دينا وكذا يعني هذا هو التزوير الذي تعرض له تاريخ الأمة الإسلامية يعني احنا تتبعنا سويا يعني, يعني بداية تاريخ البشرية منذ بداية قصة الخلق التي تمت في الملأ الأعجر لما ربنا قال إني خالق البشر من طين فإذا سويتوه نفخت في مروحي فقعوا له الساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين لا. قال ما منعك أن لا تزج... قال خلقتني من نار خلاطون الفخرج في أنك رجيم وأن عليك لعنة إلى يوم الدين هنا ربنا سبحانه تعالى بعد ما طرد إبليس من من من ال من من الجنة استخلع فهو آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها يعني ربنا سبحانه وتعالى هو في البداية ربنا علم آدم وأسكنه الجنة كانت فترة للتدريب على مباشرة المهام قبل أن ينزل الأرض لأنه أصل الخلق ليكون خليفة في الأرض وذكرنا إن ال ال قمة يعني النموذج الإنساني الكمال الانساني في الخلق والخلق والعلم ثم نزل بعد ذلك ادم عليه السلام الى الارض ليقيم المجتمع الاسلامي الاول قمة في, في, في الانضباط العقدي سلامة المعتقد قمة في السلوكيات والاخلاقيات قمة في التقدم المادي يبقى إذن دي الصورة. فما دم الإنسان منذ بدايته على هذا التقدم وهذا الرقي فلمصلحة من يصل تاريخ الإنسان بـ بـ بهذه الطريقة لمصلحة من يشوه هو هذا التاريخ هو لمصلحة أعداء الإسلام هو يريدون طم صهوية الأمة فالآن بينبشوا نبشوا الخرائب والبحث عن صار عشان إيقاظ القومية ونجحوا في هذا أصبح الآن يعني تصور هذا هو آدم عليه السلام القمة في الخلق والخلق وقمة في التداوي وأول مجتمع بشري هو مجتمع مسلم يوحد الله رب العالمين وينضبط ضبط بصوت إذا بكتب التاريخ تقولك إنسان العصور الحجري لا يعرف له رب ولا يتقضي له دين لا نبوات لا رسالات لا وحي لا لا لا, رسل لا إسلام فطبعا ده لمصلحة من طبعا لمصلحة عداء الإسلام تربية أمة بلا دين بلا معتقد والمشكلة الخطيرة انه اصبح بالتالي ان البشرية تنظر الى الامة المسلمة من خلال العدسة التي كتبها المستشركون وتعرض عن هذه الصفحات التي عرضنا لها منذ بدأنا قصة الصراع عبر تاريخ الامة المسلمة هذا الجزء اللي احنا عرضناها الامة اللي هي تؤكد ان بدأت البشرية مسيرتها موحدة لله رب العالمين ويحصل اعتراف فربنا يتعاهد برسل عشان يعيدون مرة أخرى إلى الطريق الصحيح وتعود إلى الإسلام فالإسلام كما شفنا يضرب بجزوره في احماق الزمن والأمة المسلمة لها يعني صف عبرها ألاف السنوات فطبعا إذا هذا لا يخدم وصلحة الأمة الإسلامية لذلك احنا نشيد أو ننادي قادة وزعماء وعلماء العالم الإسلامي أن ننبه الأمة إلى خطورة مناهج التاريخ القديم التي تربي أبناءنا على أنه لا إله لا نبوات لا رسالات ثموية وظن عرضنا احنا حين عرضنا سيرة عليه السلام علّك تذكر في اللقاء قبل الماضي لا. اللي هو إحنا لما نخا كيف الكتاب الذي عرض لتاريخ نعم. التاريخ القديم وتجاهد كيف, لن... كيف عرضت كتب التاريخ القديم بالجزي... تاريخ جزيرة العرب تاريخ الجزيرة العرب هذه جريمة وطبعا طب ايه اهمية الجزيرة العرب لان جزيرة العرب الحقيقة هي مركز او بداية النشأ الانسانية انطلقت شرقا وغربا من جزيرة العرب نعم. وحيث وكان يستمد حتى الانبياء والرسل هو العرب عموما يستمدوا سلطانهم الديني من مكة المكرمة من نعم. بيت الله العتيق نعم. قبلة المسلمين و... وتحدثنا عن أهمية الجزيرة العربية في حينها حديثا منفصلا ولكن هذا الكلام دكتور جمال يجرنا إلى يعني قد يعني يشعر بعض المشاهدين باللخباطة دلوقتي يقول الله يعني مدام كتب التاريخ القديم تشرح التاريخ بهذه الطريقة فما مصدرنا لدراسة التاريخ؟ تحديدا ونحن نتحدث عن شعيب عليه السلام ما مصادرنا نحن عندما نتحدث عن شعيب من أين استقينا هذه المعلومات الصحيحة ال النقية عن شعيب عليه السلام أستاذناك نستقبل الإجابة بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله قد يتساءل بعض المشاهدين ويقولون فما مصدرنا إذن حتى نتعلم دروس التاريخ وحتى نتعرف على شعيب وعلى أنبياء الله جميعا وعلى التاريخ الإسلامي النقي الخالي من هذه الشوائب والخالي من هذه اليهوديات كما يسميها أستاذنا الدكتور جمال ما مصدرنا دكتور جمال مصدر الإسلامي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين خل جاءكم بصار مصادرنا القرآن والسنة على سبيل المثال سيرة شعيب عليه السلام في مدين وكذلك سيرة صالح كما زي سيرة صالح وهود وسيرة آدم عليه السلام مصادر القرآن والسنة سيرة شعيب بالذات نلمحها في سورة الأعراف ونلمحها في سورة هود ونلمحها في سورة الشعراء وفي سورة الحج وكتب التفسير وأطرحنا سؤالا إن لم تكن لأن هناك المستشرقون يشككون في الروايات التاريخية التي تنطلق من القرآن والسنة طب أنتم زورتم التاريخ وقلتم أن عاد تاريخ أسطوري خرافي وصالح تاريخ أسطوري خرافي وشعيب تاريخ خرافي وإبراهيم تاريخ خرافي والكعبة تاريخ خرافي طب يعني إحنا بقى ن نقبل بهذا الكذب والتزوير للتاريخ نقول علشان لأن المنهج الاستشراق يرفض الاعتماد على الكتب السماوية على القرآن الكريم والسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه بال بالقرور الأولى قال علمنوه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ولا ينسى قد إذا كل إحنا مصدرينها القرآن والسنة هم يرفضون أي رواية تاريخية تعتمد على القرآن والسنة ومن هنا جاء التزوير ومن أصدق من الله من الله قيل من ده, ده, ده حاجة إحنا نفهمها لكن ع ع حتى نعم. بالعقل يعني من أصدق ممن خلق البشر حتى نعرف منه تاريخ البشر أي نعم. وتاريخ العقائد نعم. لأن الغيب عموما من أين لنا بالعلم الغيب والعقل لا ينشئ الشيء الذي يج... الواحد ينتبه إليه أن كل ما كتبه المستشرقون فيما تصل بالعقائد شوف. <تصفيق> <تصف أجلهم حول قرن من الزمان يعتمدوا على الحدث والتخمين والاستنتاج فيما يتصل بالحقائق و... ويعتبرون هذا حقائق و... ويكتبونها على أنها حقائق ومسلمة والمغفلون من أبناء هذه الأمة أخذوها على أنها حقائق ويدرسونها لأبنائنا في المدارس والجامعات وهذا يعني أسائل الإسلام الثور بقى لما أبناء الغرب يقرؤون أن إحنا أمة أمية لا نعرف القراءة ونعيش في العصور الحجرية كما تعيش الحيوانات وكذا وكذا ما هو لا نعرف ولا نعرف لنا ربنا ماذا تكون النتيجة لا. نتيجة ان احنا في حالم غابة فلذلك المشكلة الخطيرة ان احنا يجب ان احنا ننبه ابنائنا بان ما يدرس في الكتب فيما تصل بالتاريخ القديم يجب ان يعاد النظر فيه واجه للعلماء الاسلام هل يجوز؟ إن احنا ندرس أبنائنا حقبا من حقب التاريخ الأمة الإسلامية على أنه تاريخ وثني جاهلي محت وأن شعب مصر منذ أقدم العصور كان يكفر بالله ورسوله وشعب الرافضين وأرض الجزيرة يكفرون بالله ورسوله لغاية ما جاء المستشرقون علشان يقولوننا إحنا من سلالة القردة وسلية الله فالذلك يعني إذا مصادرنا المعنى واضح دكتور جميل جزاكم الله خيرا نعود إلى شعيب عليه السلام دام أهل مدين على هذا الرقي الحضاري المادي والرقي في الجوانب الروحية والعقدية أيضا فلما كانت بعثت شعيب عليه السلام ما الذي دعا إلى أن يبعث الله شعيبا إلى هؤلاء القوم يعني رغم أن الأمة كانت قمة في التقدم العلمي وقمة في الثراء والقوة وبدلا من أن يشكر المنعمة عز وجنس لما ربنا قال للذين إنما تكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة معروفا أنه على المنكر ها والله عاقبة الأمور وقال ولئن شكرتم لا أزيد أنكم ولئن كفرتم عزل. فاذا بهم يتنكرون للخالق سبحانه وتعالى فهنا مع يعني مع حينما فشى الشرك والتكذيب وحي السماء وعبد غير الله عز وجل وفسدت السلوكيات وبالنسبة المدين شيء بارز المعاملات المالية المعاملات فيما تصل بالتجارة نعم لأن حياتهم كانت تقوم على التجارة هنا كان فسدت بخس الكيل والميزان والتطفيف رغم أن الله بيقول ويل ويلوا للمطفحين الذين يزكتالوا على الناس يستنفون وذكلونهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن إليك أنهم بعثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين من أجل هذا لخطورة الأمر ربنا سبحانه وتعالى أرسل بعث في مدين اللي هو شعيب عليه السلام مش طبعا لأهل المعاصرين يعني الناس الذين يتواجهدون على أرض الجزيرة وما حوله هنا حينما تسلط الظلم على ذلاب الحياة وفشلت العقائق كان لابد أن تتدخل القدرة القادرة سبحانه وتعالى على جريا على السنن الربانية سبحانه وتعالى انه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وخاصة يعني السؤال اللي يطرح نفسه طب هذا اللي حدث نتيجة ايه لا. فين الامرين بالمعروف والنهين عن المنكر اين هم فين الدعاء الى الله عز وجل مفيش لعوة اسلامية ليه طب وده حدث نتيجة ايه لماذا حدث هذا فين الصراع بين الحق والباطل نعم يبدو طبعا في نوع من الغفلة الذي ج... ال... ال... يدير الصراع الآن في, غف... في غفلة الأمة كان هو الشي... الشياطين الإنس والجن الذي قال الله عز وجل لقعدنا لهم صلاتك المستقيم في شياطين قعدوا للأمة لأمة مدين على طريق الإسلام وعلى طريق الهجرة وعلى طريق الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله عز وجل والوسوسة والوسواس التي أنهم البين عليهم الخلفي فشتال الأمة عن دينها وهذا عن أهل الباطل أما أهل الحق فلم يكن لهم أو الحق لم يكن له أعوان في هذا الوقت هنا هنا في كان نقدر نقول في غفلة وفي سلبية يبدو أن الطرف والسراء بيؤدي إلى الركون إلى الدنيا آه. وتغفل الأمة عن عن رغم أن الله عز وجل حذر الأمة دايما تحذير منذ عهد آدم عليه السلام قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم دا من شياطين حتى الجن والإنس يخططون ل... لل... ضد الإسلام ولأمة الإسلام لا. من وراء الجدران المغلقة لكن ربنا قال لنا قال جل يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم الاستطاعوا يبقى في غفلة في قعود عن القيام عدم إدراك خطورة العدو السلبية عدم الإيجابية ف... فالأمة ما فيش تربية ما فيش تعليم طرّت عليه إذا إذا وكان نتيجة كل هذا أن بعث الله شعيبا نعم. عليه السلام إلى أي شيء دعا شعيب عليه السلام قومه أو بتعبير آخر بأي شيء بدأ لأنه كان فيه فساد في المعتقد وفساد في المعاملات نعم. فبما بدأ يعني هو احنا عندنا ثلاث مشاهد تروي لنا قصة هنا بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى صنع شعيبا على عينه زي ما, ما صنع تصنع على عين زي ما صنع موسى على عين الأنبياء والرسل يصنعونه وطبعا شعيب نشأ داخل المجتمع وتم تربيته وإعداده داخل المجتمع ما. يعني ومن هنا وإلى مدى أخاهم شعيب اللي منهم واللي مستوهم من يعني عاوز أقول إن هو قبل ما يبدأ وطبعا كل نبي قال يبعث على رأس الأربعين فإذا شعيب صنع على عين الله عز وجل بعد أن قعدت الأم عن نصرة دينها ونصرة إسلامها ومصاولة الباطل ومصاولة الشيطين الإنس والجن الله سبحانه وتعالى تدخلت القدرة القادرة ليعد شعيب عليه السلام ويعني يأمره بدعوة الناس إلى الإسلام مرة أخرى نعم في ثلاث مشاهد كما قلنا المشهد الأول في سورة العراف اللي هو مشهد الدعوة الذي بدأ يحكي سبحانه وتعالى وامدين أخاهم شعيبة قال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره قد جئتكم ببينة من ربكم قد جاءتكم ببينة من ربكم قد جئتكم ببينة من ربكم ده التكليف فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تقعدوا بكل, بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها وتبغونها عوجا هذه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عقبة المفسدين ثم أردف ذلك بقوله وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ودي أعدى الخطة يعني جماعة إذا كنتم لا ترغبون في الإسلام دعونا وشأننا وإسلامنا ما تحاولوش تصدون الناس عن دين الله وتقدوم عن دين الله عز وجل وانتظروا حتى يحكم الله بيننا وب... وهو خير الحاكمين يعني إذن يعني رغم يعني... أنه يعلم وهو على يقين أنه على الحق لم يجزم بهذا الحق ولكنه قال ننتظر يعني, يعني في بقى يعني عدل أكثر من كده و... ورفق بهم أكثر من كده يعني إذن, يمكن إذن البداية بداية المقارعة الباطل هنا الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والمعزة الحسن وشوف لما إلى مدينة أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبوضوا الله ما لكم من إله غيره يعني دعوة ما ما لم يقهرهم على الإسلام لأنه لا إكراها في الدين كل الأنبياء والرسل فيش حد بيقهر حد على الإسلام حتى الحكام والقادة والزعماء عبر تاريخنا الطويل بعد بعسة محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لم يقهر أحد على الإسلام والخلفاء الراشدون العهد الأمة طيلت تاريخها الطويل ما في قهر أحد الإسلام لكن عبد الله ما لكم من إله غير إذا دكتور جمال رغم أن شعيب عليه السلام جاء إلى قوم وجدهم في انحرافات كثيرة في العقيدة وفي السلوك وفي المعاملات المادية إلا أنه بدأ أولاً في تصحيح العقيدة كل يعني ما الهدف من ذلك هو شو هو القضية هي هي دي البداية عشان وإلى عاد أخاه هودا قال يقوم عبد الله ما لكم من إله غير وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى شعيب وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بل محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الرائد لا يكذب أهله والله تموتون كما تنامون ويتبعثنك كما صحيح لا إله إلا الله تفلحه بل عيسى بن مريم عليه السلام لما يحكي ربنا قال ما قلت لهم إلا ما أرطانيه أن اعبدوا الله ربي وربكم كل جميع الأنبياء والرسل كله وأول درس تعرضاه آدم هو هو قضية التوحيد ربنا عرفه سبحانه وتعالى كان قمة في في سلامة المعتقد آدم عليه السلام والانضباط مع وامر الاسلام فإذا هي دي البداية اللي هي ووأول درس نزل مسلا الاقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عرق اقرأ وربك الاقرء الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كأنه المشهد هنا أو النص انه السبب ايه كلا ان الانسان لا يضل الانسان تجاوز الحد آه. تطاول على الخالق اعتبر نفسه اله من دون الله بيشرع وبينظم المعاملات التجارية على كيفه و... و... و... و... و... و... ويصد الناس عن دين الله ويحارب الاسلام والحرب على الله ورسوله تجاوز الحد طب الحل ايه انسان الذي يخضع حياته لمناجي الله وشريعته عشان كده اول درس اعبوضوا الله ما لكم منه هذا هو الدرس الاول اعبوضوا الله ما لكم من اله غيره ويأتي الدرس الثاني قد جاءتكم بينكم من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ايه مسألة الكيل والميزان هي المسألة دي كانت صعبة او كده عندهم يعني كانت متفشية لدرجة ان سيدنا شعيب والقرآن ينص عليها لا طبقا في انحراف ما حصله كان يطففون وين للمطففين اذا اعطى عطب الناقص واذا اخذ يستوفي ويزيد وطبعا قد يكون داخل فيها كمان منع الزكوات وقد يكون فيها التعامل بالربا وقد يكون فيها بيع الغرر وكان في بيع التلقي أهل البادي أهل التلقي أهل الحضر للبادية ما أهمية هذه المعاملات المادية والمالية دكتور جمال في في مجتمع مسلم أهميتها هذه التعويض إذا كانت منحرفة عن المنهج الإسلامي ماذا تحدث في المجتمع؟ تحدث خلنا الذي نلمحه الأن في علمنا المعاصر المعاملات المالية الاقتصادية غير منضبطة بضوابط الشارعية كانت النتيجة ايه كما نحن ربا تعامل بالربا ربنا وذلك تقول الله هذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذانوا بحرب من الله ورسوله طبعا فهنا الربا والتضخم كانت النتيجة في عالمنا المعاصر نلمح أثارها لا. الشقاء الذي تعيش البشرية الآن لأن لا. هناك قانون سماوي يمحق الله الربا ويرب الصدقات, ويرب الصدقات. كلام فإذا نفض ضوابط وأيضا كمان يعني ولا تبخسوا الناس أشيائهم لما شوف قال أوفوا الكيلة والميزان وكان ممكن يقول الكفاية كده لكن ولا تبخسوا الناس أشيائهم يعني أنك أنت عبر سعر سلر تستحق مثلا سعر ألف مثلا من أي عملة من العملات وتقول له لا ده خمسمائة ما تسويش إلا كده هديه تخسل للناس أشياءهم ف... ف... يعني إذا حاجتين ركز أوفوا الكيل والميزان رمبر اتنين ولا تبخسوا الناس أشياءهم و... ولأهمية القضية دي يا دكتور جمال أن صورة المطففين نحسة كان حاجة بتقول ويلون للمطففين هذه الصورة مكية ورغم أن في الصور المكية كانت التركيز على جوانب العقيدة وتأسيس هذه الجوانب إلا إن يأتي وفي بداية الصورة حديث عن معاملات ومعاملات مالية وتجارية نظرا لأهمية هذا موقف كما تتحدث يعني, يعني, هو, يعني هو ما هي دي الجانب هو العقيدة نعم مرحلة العقيدة على سبيل المثال في مكة في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكن السلوكيات والأخلاقيات كثير منها في مك. صورة no. الأعراف مكية صورة الأنعام مكية صورة الإسراء مكية صورة no. الشعراء مكية نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من الحرب على الله والرسول تضييق على الدعوة تعذيب للمسلمين كان يمر في الشوارع من يخمين حتى وبلغ دعوة ربي من ينصرني حتى فلا يجد أحد لما توفيت السيدة خديجة كانت وزيرة الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عمه ابن ابو طالب وكان يحميها هنا في الظروف دي تداعى عليه مشركو العرب كما تداعى الأكلته إلى قصعتها فكان ساعتها في الظروف القاسية دي وبعد وقوع يعني كان ربنا سبحانه أنزل هذه الصور بالذات يحكي له نحن نقص عليك زي ما قال في أحسن القصة فيما إليك هذا القرآن كنت من قبله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ربنا سبحانه وتعالى يريد يعني شوف ما عشان كده إحنا يجب نستشعر إن الدرس اللي بنتعلمه هو ده الدرس اللي تعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى عليه وأقام كيانا إسلاميا استمر 13 قرن من الزمان الأمة صاحبة الدين الله حاكم والإسلام ممكن له في الأرض والأمة مستخلافة والناس يأمنون وحضارة إنسانية عظيمة فإذا البداية هي كانت اعبودوا الله لكم غير ولكن اخترنت أيضا في نفس الوقت بالسلوكيات حتى سورة الحجرات لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا يسخر قوم من قوم إذن فالبداية تصحيح العقيدة وهذا هو البداية دائما لأنه على أساسها تنصرح السلوكيات والأخلاقيات وبخاصة إذا كانت السلوكيات والأخلاقيات السبب فيها أنها لله سبحانه وتعالى فلا بد من إصلاح العقيدة أولا أستاذ الحكس سنكمل الحديث عن هذه السلوكيات التي كانوا يتخلقون بها والتي من سببها بعث الله إليهم شعيبا ولكن بعد الفاصل مشاهدان كرام فاصل قصير ونعود لنكمل بعفة شعيب عليه السلام إلى أهل من أهلا بكم من جديد إذن فأول شيء دعا إليه شعيب عليه السلام أنه دعاهم إلى أن يعبدوا الله ما لهم من إله غيره ثم بعد ذلك دعاهم إلى أن يكونوا عادلين في بيعهم وفي شرائهم فرحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى وماذا أيضا يا دكتور جمال من انحرافاتهم بعد التطفيف في الميزان والظلم فيه يعني الافساد في الارض ظهر الفساد في البر والبحر وما هذه الناس فهنا الافساد في الارض يعني طبعا الافساد في الارض له صور شتى نعم. لكن نهمنا طبعا عشان نشتازق يعني نصل الى بقية المثالب والحرافات التي وقعت في حياة الأمة وهو لما بيقول لهم ولا تفسدوا في الارض مع وقال ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين يعني اذا وبخاطب الإيمان في قلوبهم م. يعني هم أصلاً من ذرية قوم المسلمين م. ولزال الإسلام له وجود في قلوبهم فهنا بيدكترون ولعل, ولعل هذا الإسلام دكتور جمال الذي كان قبلهم والذي كان مستقرا هو الإصلاح الذي هم جاءوا ليفسدوه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي بعد أن عم الإسلام وانتشع بعد, بعد أن عم الله عليكم بنعمة الإسلام م. واستخلفتم في الأرض وركن الله لدينكم م. وحقق لكم الأمان والأمان وفتح عليكم أبواب الرزق هذا ت تقول تغفره ربنا كان غفارا بعد عليك. ما ربنا فتح عليكم تب... تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فسد العرض. في العقيدة آه. بقى وفسد في السلوكيات ولا في هنا يعني يمكن يبدو الملمح البالغ بالتجارة لكن ما نعرفش ما خافه كان عظم المنه وما دامت من... العقيدة فاسدة دكتور جمال كل ما يأتي بعدها فاسد حتى وإن كان يعني صوابا فلا أن فيه فاسدة فهو فاسد نعم صحيح صحيح, صحيح. سو بعد ذلك وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا يعني إذا المفروض كان يصد الناس عن الإسلام يعني حرب على الله ورسوله يعني الناس رحين يد يد يد يريدون أن يسلموا لله رب العالمين ويتبعوا شعيبا يقفون لهم في الطريق وزي ما قال ربنا ولا تقعدوا بكل صلاة يعني بكل طريق نعم. توعدون ويتوعدون الناس أوعى تسلم لو أسلمت هنفصلك من الشغل بتاعك ما ينفعش هنفصلك من الشغل بتاعك مش هنعطيك الزكوات اللي احنا كنا بنعطيها لك قبل كده على سبيل الإسلام هو الربي قال ولا تقعدوا بكل صلاة إن توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا ثم يأتيب على ذلك شوف التذكرة شوف الأدب في الخطاب قبل دكتور جمال الجزء بتاع وتصدون عن سبيل الله الفكرة دي ما هي دي مع كل الأنبياء مش كل نبي يعني الظلمة والكافرون في البداية يعني يتعاملون مع صاحب الدعوة فإذا ظل على رأيه وعلى مبدأه بدأوا يستجهون إلى أعوانه والمؤمنين به يهددونهم ويعذبونهم هم لا يملكون القلوب ولكن يملكون الحديد والنار الذي يعني يجلدون به أجسامهم ولكن الله لن يستطيعوا أن يثنوهم عن دينهم وعن وهذا ما فعلوه مع صالح أتعلمون عن صالح المرسل أن صالحا مرسلوا من رب قالوا بالذي أمنتم به كافرون المشيكون هم الذين قالوا أنتم أمنتم بصالح عليه السلام طب احنا كفرطة في ستين داهرة ما لكمش حظ لا. لأن الإسلام نعمة لا. نعمة يعطيها ربنا سبحانه وتعالى من يستحقها ويبدو أنه ولاء المجرين ما يستحقون في كل زمان ومكان الأمة التي ترفض الإسلام وتحارب الإسلام وأهله معنى هذا أنه محرومة من رحمة الله عز وجل ما لهاش حظ في هذا الإسلام فإذلك هنا قال وت... الكلام ال... وت... وت... وت... ولا تقعد بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله م... من آمن وتبغونها عوجة واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم يعني في الأول قال لهم من كنتم مؤمنين ودلوقتي بيقولوا اذكروا إن ربنا زي ما بدأ يذكرهم بنعم الله بنعم عليما التي تستوجب الشكر والعباد زي ما هود عليه السلام اذكر قومه عاد واذكروا اذجعلكم خلفاء من بعد قوم منوح وزادكم في الخلق بسطة ويأتي صالح ليذكر قوم الزيار وذكروا خلفاء من بعد عاد وزادكم في الخلق بسطة يعني إذا هنا نجد فيه أيضا تذكرة بنعم الله إن كانوا قلة كانوا مستضعفين في الأرض فربنا سبحانه وتعالى فكثرهم وكمان أيضا في نفس الوقت اللي بذكرهم بنعم الله يقول له خلي بالك العاقل من اتعظى بغيره انظروا كيف كان عاقبة المفسدين دي آلية جديدة بقى دكتور جمال يعني هنا بدأ يهدد بس بشكل كده يعني خفي هو ال يعني يجب الترغيب والترهيب, الترغيب والترهيب الترغيب والترهيب التنويع في وسائل الدعوة هو أمر بمعروف ونهى عن منكر في الأول وعبدوا الله ما لكم من إله غيره وبعدين فأوفوا الكيل ودأ ينهى عن هذا المنكر الذي كانوا لقد القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلافة من بعدهم لننظر ثم جعلناكم خلائفة في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون بل احنا, إحنا بتكلم هنا فننظر كيف كان عقبة المفسدين احنا دلوقتي بننظر للوثائق أو فيما اتصل بسيرة شعيب عليه السلام بمعزل يعني يعني اجتزأنا الجزء ده بمعزل عن سياق الصورة لا. لسورة الأعراف الملاحظ الحصة لما يقرأ صورة الأعراف نجد إنها بدأت كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ثم يعد وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتنا وهم قائلون هنا يجب يقول لهم يعني القرآن الكريم يقول هذه عاقبة الناس الذين رفضوا دعوة الإسلام هنرجع تاني للنظر إلى موقف شعيب وقومه من خلال الصورة وفي سياق الصورة ولكن معانا خالد من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كيف حالك يا استاذنا؟ الله يبارك فيك الحمد لله رب العالمين كيف حالك يا شيخانا الله يبارك في عمرك يا ابن إزاكت يا دكسر الجماعة الله يبارك في عمرك حبيبي. بارك الله فيكم وعليكم وفيكم من الله والله عملية مشاركة بسيطة يعني طبعا أستاذ ربنا يعزك ربنا يعزك وفرحان يعني في قصة شعيب عليه السلام يعني من ضمن الـ الـ الـ الأشياء التي قالها يعني أستاذنا أنا والله عزيز يعني شيء بسيط تفضل. أنا بلمح في الآيات يعني مثلا في قوله تعالى تبارك قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني نلاحظ في الآيات ويجري أقول محاضف كده يعني الدكتور جمال اللي صحح لي يعني هو في فصل أنا أشعر إنه في فصل كبير جدا بين الدين وبين وبين السياسة بمعنى يعني يعني هم يقولون إن صلاتك هذه يعني تشغلنا عن أموالنا وتشغلنا عن عن حياتنا الدنيا وتشغلنا عما نريده في الحياة الدنيا يعني سبحان الله. الخالد أنا حضرتك عاوز تقول إن إنهم يرون فصلا بين الدين والسياسة؟ نعم أنا يعني أه. أنا أن أستشف أن أستشف ذلك. إذا كان إذا كان. خالد تضيف إذا كان المقصود كذلك إذا كان المقصود هذا الأمر على حقيقته؟ يا ريت الدكتور جمال بعد إذن حرط يعني يعني يعني يحدثنا عن مورة فصل الدين عن السياسة حاضر يا ريت يا دكتور جمال شكرا الله لك الكرة. أستاذ خالد بارك الله فيك. خالد لكم القيمة والدكتور جمال يعلق عليها حالا بارك الله دكتور جمال أستاذ خالد يرى في يا شعيب أصلاتك تأمرك إلى آخر الآيات أنهم يرون فصلا بين الدين والسياسة بداية هل يعني هذه النظرة صحيحة للآيات أم ماذا يعني الـ طبعا الـ طبعا الكلام ده هم يرون مال الدين والمعاملات التجارية مال الدين والسلوكيات والأخلاقيات مال الدين والتعري على الشواطئ مال الدين وكذا يعني إذا هم يعني يرون أنه المعاملات المالية دي ليس لها علاقة بالدين يعني مش قضية الهنم مش قضية السياسة هو طبعا ما هالذين تصلتوا على دولاب الحياة المجرمون المست... المتك... المستكبرون الذين الذين أعلنوها حربا على الله ورسوله وعلى الإسلام هؤلاء الناس لا يرون أحد إحنا هل هذا أو كان أن, أن نفعل في أموالنا ما نشاء آه، آه، هل هم كانوا يرون يعني يريدون هذا الفصل أم أنهم الأمر ليس موجها إلى الصلاة ولكنه موجه إلى شعيب أنهم يتهكمون منه ويدخرون منه ويقولون أصلاتك تأمرك بكذا وكذا وكأنها شيء بس من السخرية والتهكم يعني هو هو اسماتين هو طبعا هو الأصل في نلاحظ أنه يعني يقولون إيش دخل الإسلام في المعاملات المالية هو دينك يأمرنا أن نحن صلاتك يعني تأمرك ان, ان, أن نفعل في أموالنا ما نشاء إيش دخل إيه إيه إيه إنك لأنت الحليم الرشيد يعني هم يتهكمون عليه فعلا إيش لكن هم يريدون إن الدين مليش دعوة بالمعاملات المالية الدين مليش دخل بأي شيء يتصل بالتعاملات داخل المجتمع ما هذا دكتور جمال يذكرنا بمن يجعلون الدين في المساجد فقط وليس منهجا للحياة وليس لا يفعل في كل مناحي الحياة وفي كل أوقاتي المسلم وده اللي سيد خالد بي بيشير له ويحب نحاك تعلق عليه ان ما خطورة فصل الدين عن كل نواحي الحياة وليس هذا ليه حل الاسلام ربنا قال ربنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرته عن اول المسلمين والاسلام نظام حياة شامل يا ايوه الذين امروا في السلم كافة هي الإسلام كله عقائد وعبادات ومعاملات وجهات في سبيل الله وعلاقات أسرية وعلاقات دولية يعني أعوز أقول نظام حياة شامل ينظم حياة الناس الاقتصادية وحياة الناس السلوكية وحياة الناس التجارية والصناعية ف يعني ويضبط كل جوانب الحياة فلذلك يعني لا في السورة المكية ورسول الله عليه وسلم ما زال يؤسس جوانب العقيدة وين للمطف وين ويل مش بلأس كده في السورة والعراف هنا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه نعم لتنذر به وذكر المؤمن اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون هؤلاء قليلا لأن ما تذكرون يبا إذا مفوض هنا ربنا سبحانه وتعالى قلنا هذا الكتاب ما نزل إلا ليعمل به ثم جعناك على شرعة من الأمر فاتبعها تنظم حياتك التجارية وإلا كما قلنا منذ قليل التطفيف الكيل والميزان والتعامل بالربا وبيع الغرر والعينة والبيع الاستقبال أهل الحضر لاهل البادية في الطريق قبل أن يدخلوا الأسواق رفوه حماية ال... ويدخل فيها الآن المعاملات المالية الحديثة هذه إلا ينظمها ال... الإسلام وضع نظاما ليضمن مصلحة الفرد والمجتمع لكن هنا المجتمعات الرئاسية تتعامل بالربا، الاحتكار الاستغلال ولا تأبه للمجتمع المجتمع يموت من الجوع يتسول الرئيس. لكن ما فيش طبعا يعني زي أقول الإسلام نظام حياة يكفل للحياة الكريمة لك لكل فرد من أفراد المجتمع فيش حاجة اسمها مجتمع يطغى على الفرد والفرد يطغى على المجتمع فيش حاجة اسمها معاملات بمعزل عن الضوابط الشرعية حماية لإنسانية وحماية لحياة الإنسانية فلذلك أنا يعني في تصور ما حدث أنه ربنا سبحانه وتعالى شاء إرادته وشعيب يدعو إلى الله عز وجل أنه يجيب لنا الخبر ده صلاتك تأمرك أن نترك أن نفعل في أموالنا على ما أذكر ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد فيعني إذا الفصل هذا ليس موجودا في الإسلام الله يعني هذا الفصل هو الذي يدعو إلى أن كان يرسل الله الرسل حتى يعني يأخذهم إلى الجاده وإلى الطريق الصواب وهذه الانحرافات دكتور جمال هي التي يعني كان من نتيجتها أن يرسل الله سبحانه وتعالى الهلاك على هؤلاء الأقوام ويمكن إحنا النهاردة لنا عبرة في أن في الخنازير وهذه الأسقام والأوجاع التي نراها في هذه الأونة ومش رأيين لها دواء ولسه ما احناش عارفين لها لا أمصال ولا لقاح ولا يعني كفانة فصل بين الدين وبين السياسة وبين الاقتصاد وبين التاريخ يعني لابد أن نحكم الدين في كل أمورنا ما كان ما لمؤمن ولا استاذ مؤمنة استاذ في غالب بخاء الأرض تم الفصل ولم تجني البشرية إلا الشنارة والدنار ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة تنطنك يعني على سبيل المثال للمجتمع المسلم 13 قرن من الزمان بعد بعثه على بعد بعثه محمد no. أنا انا ما بتكلمش عن تاريخ أمة الإسلامية منذ عهد ادم عليه السلام وعبر 312 رسول لكن منذ عهد محمد صلى الله عليه وسلم الامه المسلمه 13 قرن من الزمان ما يعني قمة في التقدم يعني في سلامه المعتقد في الشرفات حصلت نعم no. وفي نفس الوقت قمة في التقدم الاقتصادي تتعامل بالذهب والفضة ما كانت تتسول رغيف خبزها الشرائع مطبقة الحدود مقامة أمن وأمان يعني أعزوه لغاية عهد قريب عصر الدولة العثمانية لغاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني فلذلك أعزوه حينما الأمة تنكرت لإسلامها وبدأت الانقلابات العسكرية في العالم تترة وخاصة بعد الانقلاب الذي قام على أكتاب حزب الاتحاد والترقي وانسحب هذا على كل بقية بلاد معظم بلاد العالم العربي والإسلامي كانت النتيجة الأمة لم تجني إلا الشوك والدمار أولاً لا الأمة ممكن لها في الأرض وليست مستخلافة ولا الدين ممكن له في الأرض وفي نفس حاجة النمر الثلاثة أن الناس فقدوا نعمة الأمن والأمان في أمن غزائي ولا أمن حتى اجتماعي ولا أمن حتى على الأفراد وعلى الأمان إذن فالإسلام دين حياة يطبق في كل نواحي الحياة قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين جزاك الله خيرا دكتور جمال ما زال الحديث عن شعيب وأهل مدين موصولا تحدثنا عن شق من المشهد الأول من سورة الأعراض نكمل هذا الشق إن شاء الله ونكمل الحديث عن المشاهد الأخرى من ال الشعراء وكل ما ورد في سيرة شعيب ولكن في الحلقة المقبلة ونشكركم شكرا جزيلا ونسأل الله أن يتقبل وأن يجعل هذه الخطوات وهذه الكلمات في ميزان حسناتكم وحسنات المشاهدين الكرام وكل من يشارك في هذا البرنامج ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة حتى نكمل حديثنا عن شعيب عليه السلام وكيف استمر في دعوة قومه وكيف كانوا يصدونه وكيف كانوا يقفون أمامه وأمام دعوته ثم ما مصيرهم في النهاية وفي النهاية أيضا نعرف الدروس المستفادة من كل هذه السيرة وكيف نسقط هذه الأحداث على واقعنا كل هذا نلتقي به في الحلقة المقبلة وإلى هذا الحين لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>